لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا مرجعون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين